قافلة الهدى الدعالية الله والعبادة والصلاة انتهينا منها ساعتين تروح هذه عبادة صلاة نبغى شيء الآن 22 ساعة كيف نجعلها عبادة الساعتين خذناها والله عند... هذه كلنا نحب الله ما فيه. لكن أحب شيء عندك من الدنيا النوم النوم لا يمكن أن ننام اللي إذا صار فيه شيئين وشهم الأمن الأمن والبطن مليان أمن وشبع جان النوم كيف نجعل النوم عبادة وكيف نجعل النوم طاعة وكيف نجعل شيء لنا كم نبي ننام أهل الطب يقولون ما في أقل من ست ساعات يا ابن معود خذ 12 ساعة على حسابي ما يضر في الصيف نم لكن نم نوم شرعي ترى قضية إسلامي هذه كلمة مستجدة في الأخير والمفروض أنها ما تقال أن كل شغلنا إيش؟ شرعي إسلامي كلمة من الكلمات اللي جت في الخمسين سنة الأخيرة في الإعلام وأصبح يقال هذا شيء إسلامي وإذا حجاب إسلامي وإذا ما إسلامي وهو المفروض أننا نستبدلها بكلمة شرعي. كيف ننام نوما شرعيا ونأخذ أجر عليه ننام زينب وليس زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم زينب عالمة من علماء الأمة تابعية قالت نعمل عبادة على المخدة وفعلا صدقة نعمل العبادة على المخدة عبادة وما مخدة نعمل عبادة فكيف نجعل النوم عبادة ها يا أخوان جابها إذن نتوظف بس الولد كان بياخذ منك دقيقةين ثلاثة معون أنت أصلا تبي تروح جولة المياه تبي طير شيء منه ولا منك رائح رائح وتغسل فمك وبتسوي وبال بتمعجن اسمعوا مال المتوضّع قال صلى الله عليه وسلم من توضأ قبل أن ينام نام معه ملك بين لبسه وشعاره، جلده يستغفر له حتى يصبح نعمة لأنه بنعمة واحد إذا رايح لمكة تكفى إدعلي هذا ملك نازل من السماء يستغفر لك وإذا تع وإن تعارّ تعارّ يعني قام استيقظ فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد ولا كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن دعى دعوته وإن استغفر غفر ذنبه وإن مات مات على الفطرة وفي رواية الشهيدة هل علمت لربي ثمية؟ لا والله ست ساعات كم تنام وأبوك؟ عشان أبيك تعد وين قلمك؟ ولا معك تسجل ست ساعات الحين رحنا؟ ولا تبي ثمان تنام كم تبي؟ ست كفيك؟ ست راحا عدو طيب إذا نشدت راحت في طاعة واحد يستغفر لك وإن استيقظت ووالله يا أخوان منذ أن طبقت الوضوء ما يخليك الشيطان أصلا تنقلب ينومك أول ما أقوم أقول شو الذكر وشو أدور لا إله لا الله هذي نسيت ينسينيها ما دريت إلا نايم اللي عنده أراق يتوضى وينام لا يمكن ينقلب وإن نقلب نومها الشيطان بسرعة نم نم نم نم. لا اتباه بعد تب تدعي تب تقول ربي اعصمني من كذا ويقول ربي تم وجبت لا لا لا لا نم نم نم فينيمن الشيطان ما اذكر اذا انا استيقظت عشر مرات يمكن مرة ولا مرتين دعيت واستغفرت لانه ما يخليك ابد فالذي عنده عرق امن وامان هذا الوضوء اذا هذا واحد بعد الوضوء ايش اكل Oh